قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينتأ لا يضل ربي ولا ينتأ الذي جعل لكم الأرض مهد وسلت لكم فيها سبل وأنزل من السماء ما أن تخرج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 قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بتحريك يا موتى فلا نأتيك بتحريك مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم وَأَيُّ حَشْرٍ النَّاسُ ظُحَا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصْدِرَكُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصْدِرَكُمْ بِعَذَابٍ قَدْ خَابَ مَنِ اسْتَرَاهُ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُسْلِمَا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا طفا وقد أفلح اليوم من استعلا